والطهور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما لَهُ من دافع ما له من يوم تنور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنت أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يسلوها واصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم لكن بما آتاهم ربهم وأطعمهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنواشربو هنيئا امنا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوّجناهم بحور عين الذين امنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهْ وَامْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَضَرُمُونَ فِيهَا وَلَا تَخْثِينُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لَهُمْ مَكْنُون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَضْغَنَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنْ ان الله علينا فمن الله علينا ووطانا عذابا سن انكنا من قبل ندعو انه هو البر لَيُنْغِي نَغَاتِي رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْباً مَنْ قُلْتَ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْنَامٌ بِهَذَا طوهم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خرقوا من غير شيء أم هم أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَّا بل يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُّبِينَ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 يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يقولوا سحاب مركمون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلقون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا إدبارا